ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهى بنا الكلام في الدرس السابق الى قوله تعالى وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبنه وانه معطوف على اول السوره على قوله تعالى قل اوحي الي انه استمع اي وانه لما قام عبد الله يدعوه اي أوحي الي انه لما قام عبد الله يدعوه ومعنى قام يعني قام يصلي وذلك في بطن نخله عائدا من الطائف الى مكه لما قام يصلي ويقرا القران سمعته الجن اجتمعوا تزاحموا عليه لما قام عبد الله اي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسوله كما قال تعالى <تصفيق> كما قال سبحانه وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم وليس رسول الله خاتم النبيين قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم إنما انا عبد اقول عبد الله ورسوله وفي الشهاده له نقول نشهد ان محمدا عبده ورسوله ان محمدا عبده هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وان يدعى ان له شيئا من الالوهيه أو له مشاركة مع الله سبحانه وتعالى فهو عبد وليس بمعبود وليس بإله إنما هو عبد من عباد الله عز وجل عبد لا يعبد رسول لا يكذب فليطاع ويتبع من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهو مبلغ عن الله عز وجل كاخوانه من, من الانبياء والمسلمين فلما قام عبد الله اي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته ويقرا القران كادوا أي الجن الذين حضروا يكونون كادوا يعني قاربوا يعني كاد من افعال الشروع أي قاربوا يكونون عليه لبذا أي تزاحموا عليه حتى ركب بعضهم بعضا من الحرص على استماع ما يقول واللبد هو الشيء الذي يكون على على الإنسان تقيبه البرد والحر كادوا يكونون عليه لبدا وقيل ان المراد ذلك كفار قريش لما قام عبد الله في مكه قام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله ويقرأ القرآن ويصلي كاد المشركون يكونون عليه لبدء استنكارا لما يقوم به وهددوه وتوعدوه أن لا لا يخرج عما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان هذا هو المعنى الثاني المراد كادوا يكونون عليه لبدء أنهم المشركون في مكة وأنهم يريدون إقفاء رسالته وأن يبقوا على ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان قال الله جل وعلا لرسوله قل إنما أدعو ربي إنما أدعو ربي هذا حصل أي لا أدعو غير الله عز وجل خلاف المشركين و والوثنيين الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله إنما أدعو ربي لا أدعو غيره لا أدعو غيره كما يفعله المشركون إنما أدعو ربي ولا يشرك به احد في دعائه وعبادته كلمه احد نكره في سياق النفي تعم كل احد من دون الله عز وجل لا الملائكه ولا الرسل ولا الأولياء والصالحين ولا الجن والانس فلا يدعى مع الله احد كائنا من كان لأن العباد حق لله وحده لا شريك له وهذا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه ولا اشرك به احدا كائنا من كان من الاشجار والاحجار والاصنام والاولياء والصالحين والانبياء والملائكه كلهم عباد كلهم عباد لله لا يستحقون شيئا من العباده ولا يتعلق بهم في حصول المطالب او الاستعاذ بهم من المكاره إنما هذا لله سبحانه وتعالى ولا اشرك به احدا قل إني لا املك لكم ضرا ولا رشدا هذا من البلاغ هذا فيه خد على الذين يعتقدون أن الرسول ينفع ويضر ويملك ما يطلب منه من أمور الدنيا والآخرة هذا هو الشرك بالله عز وجل فالله أمر الرسول أن يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى توجهوا الى الله لا تتوجهوا الى خلقه فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا وهو الرسول فكيف بغيره فالضر والنفع والعطاء والمنع كله بيد الله سبحانه وتعالى الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوب به سواك عند حدوث الحادث العم ما من الوذ به سواك يعني نسي الله سبحانه وتعالى إذا اقترب الأمر يقول ما لي سواك يا محمد أين الله سبحانه وتعالى محمد لا يملك ضرا ولا رشدا وهذا يقول ما لي من ألود به سواك نساء الله العظيم عند حدوث الحادث العم أي عند الكرب الشده حتى المشركون إذا وقعوا في الشدة اخلصوا الدعاء لله عز وجل لمستكم الضر للبحر ولا من تدعون إلا إياه وهذا عكس المشركين قل لا في حال الشدة ما لمن ألول به سوى قارن بين هذا وبين قوله قل إني لا أملك لكم ورا ولا رشد بل إنه في آية أخرى قل لا أملك لنفسي ورا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة بس من الخير وما مسني السور إن أنا إلا نبي وبشير لقوم يؤمنون كيف يغفلون عن القرآن ويشركون بالله عز وجل ويغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول هذا الشاعر فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اذن ما بقي لله شيء إذا صارت الدنيا والآخرة للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لله وإذا كان ما في اللوح المحفور وما كتبه القلم الذي خلقه الله وقال له اكتب هذا بعض علم محمد صلى الله عليه وسلم وهو كله بعض علم من علومك علم اللوح والقلم إذن ما بقي لله شيء سأل الرسول هو الرب والعياذ بالله هل, هل هناك غلو أكثر من هذا سأل الله العافية اني لا أملك لكم ضرا ولا رشا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى على جبل الصفا نادى نادى قريشا ألما اجتمعوا قال لهم عليه الصلاة والسلام اشتروا أنفسكم يا معشر قريش يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا سليمي مالي لا أغني عنك من الله شيئا لكان لا يملك لأقرب الناس لنفسه لا يملك لنفسه ولا لأقرب الناس إليه لا يملك لهم شيئا من دون الله كيف بغيرهم فأين الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيثون به ويستنجدون به ويفعلون الافاعيل من الشركيات وينسون الله سبحانه وتعالى وهم يقرؤون هذه الايات أعماهم الله عز وجل عن تدبرها أعماهم الله عن تدبرها وإن كانوا يحفظونها ويقرؤونها ويرتلونها لكن يقرؤونها لمجرد البركة أو للتلذذ بصوت القاري دون عمل وتدبر لها حرمهم الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ورًا ولا رشد ثم قال قل إني لن يجيرني من الله لن يجيرني من الله أحد إذا أراد الله أخذه وتعذيبه فلن يمنعه أحد من الله سبحانه وتعالى لا أحد يمنع من أراده الله بعقوبه. لا أحد يمنع عقوبة الله أمن أراد إنزالها به ولا أحد ينقذه لا احد ينفذه من عذاب الله ما لمن الوذ به عندي سواك عند حلول الحادث العام اين هذا من هذه الايه لا أمرك كل إني لن يديرني من الله احد لو ارادني الله بعقوبه فلم يمنعها احد عني وان يمسسك الله بضر فلا كاشث له إلا هو وإن بخير فلا راد لفضلك صيب به من يشاء هو الغفور الرحيم ولن أجد من دونه منتحدا أي ملجأا ألجع إليه واعتصم به البر والبحر والأرض والسماء لن تجيرك من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا وليس لك ملاذ الله إذا طلبك أدركك سبحانه وتعالى فلماذا ينصرفون عن الله عز وجل يتعلقون بالمخلوقين وإني لن من الله أحد وإن اللي يقولون تجيرنا الأصنام والأشجار والأحجار لا تجيرهم ولا تنقذهم من عذاب الله ليربني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون الأمر واضح في هذا لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونهم متحد هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ الا بلاغا من الله ورسالاته اي لا ينقذني من عذاب الله الا بلاغ ابلاغ رسالته التي حملني اياها فانني اذا قمت بابلاغها فان ذلك يمنع عني عذاب الله ذلك يمنع عني عذاب الله الا بلاغا من الله ورسالاته هذا هو الذي ينقذني وينفعني ويدفع عني عذاب الله باذن الله سبحانه وتعالى الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا يعص الله ورسوله أي بالشرك لأن الرسول يدعو إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام فمن عصاه وبقي على الشرك وعبادة غير الله فإن مصيره إلى جهنم حتما وهي مأواه دائما وابدا من يعص الله ورسوله المراد هنا معصيه الشرك اما المعاصي التي دون الشرك فهذه تحت مشيئه الله كما قال جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيه خالدين فيها فان ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا اما غير المشركين من العصات اصحاب الكبائر فهم وان دخلوا النار بقدر ذنوبهم فانهم لا يخلدون في النار ويخرجون منها كما صحت بذلك الا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يخلد في النار الكافر والمشرك ان له نار جهنم جهنم من اسماء النار واعاذ بالله النار لها اسماء ومنها جهنم خالدين فيها باقين فيها ابدا لا يخرجون منها أبد الآباد ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون هذا بكتاب كلام ابتداء كلام واستئناه كلام مثل قوله تعالى حتى اذا استيقث الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين فهذا ابتداء كلام إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حين ذاك إذا جاءهم ما يوعدون من الهلاك والعذاب فإنهم لا من جاءت لهم من ذلك ولا ينفعهم التوبة عند نزول العذاب لا تنفع التوبة حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حين ذاك من أضعف ناصرا هل هو الرسول او هم الرسول ناصره الله سبحانه وتعالى والمؤمنون الله ناصرهم الله ولي الذين امنوا واما المشركون فانهم لا ناصر لهم ما احد ينصرهم واصنامهم لا تنصرهم الشيطان الذي اغواهم لا ينصرهم بل يتبرأ منهم فنضعه ناصرا واقل عددا اي جنودا وقوه الله الله له جنود السماوات والارض اما هم فليس لهم الا عدد قليل من الحرس والجن أضعف اضعف منهم اضعف منهم ايضا لا يمنعونهم ثم قال قل إن ادري كل الآيات صدرت بقول قل أمر من الله سبحانه وتعالى قل إن أدري أي ما أدري إن بمعنى ما أي ما أدري أقريب ما توعدون لما خوفهم بالعذاب وهددهم به قالوا متى هذا متى تهدون الرسول صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة متى يأتي العذاب الرسول لا يعلم ذلك انما مهمته البلاغ اما انه يحدد الوقت الذي يحصل فيه العذاب او قيام الساعة فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله وليس من واجب الرسول أن يحدد لهم الوقت واجب الرسول أن يبلغهم ويحذرهم من العذاب وأما وقتهم لا الى إلى الله سبحانه وتعالى متى تقوم الساعة سألك عن الس... الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله قل انما علمها عند ربي ولا أحد يعلم قيام الوقت لا أحد يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. لا وهذا من من الأمور التي لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وعنده مفاتيح الغيب. لا يعلمها الا هو الغيب لله عز ومن ذلك وقت حلول العذاب وقيام الساعه هذا لا, لا يعلمه الا الله وليس من صالح البشر انهم يخبرون بوقت قيام الساعه انما من صالحهم ان ينذروا من العذاب ويؤمروا بالطاعه هذا الذي من صالحهم وهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير اما علم الغيب فهذا عند الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله ما يشعرون اي يبعثون فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب من ادعى علم الغيب من الكهان والطواغيث والسحرة فانه كافر لانه جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وهو من رؤوس الطواغيت من ادعى علم الغيب فهو من رؤوس الطواغيث وان يا قريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا اي يؤخره الى امد لا ادري هل هو يحل بكم اليوم او ان الله يؤخره الى امد اي الى وقت اخر هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى ليس ذلك من مهمتي قل أدري يا قريب ما توعدون ام يجعلوا له ربي امدا ثم قال عالم الغيب هذا دليل على ان هذا من علم الغيب فلا يظهر على غيبه احد لا يطلع لا يظهر يعني لا يطلع على غيبه احد فمن ادعى علم الغيب فهو كذب وكاذب طاغوت الا من ارتضى من رسول فمن المعجزات التي لا تحصل الا للرسل فإن الله يطلعهم على شيء من الغيب بنجل بيان صدقهم وتبليغهم فالرسل قد يطلعهم الله على شيء من الغيب لمصلحة البشر ويخبرون عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمم الماضية عن قوم نوح وعاد وجمود والأمم الماضية وما أنه لم يحضرها هي من علم الغيب في الماضي الله اطلعه عليها وقصها كما كانه شاهدها كذلك المستقبل الله اخبر الرسول باشياء تحدث في المستقبل لأجل انذار ليجل الانذار انذار الناس ولاجل الدلاله على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم معجزه من معجزات عليه الصلاه والسلام فلا يظهر على غيبه احد إلا من ارتوى من رسول فقوله لا يظهر على غيبه أحد هذا في تكذيب لكل من ادعى علم الغيب من الكهان وغيرهم من المشعوذين والدجالين الذين يخبرون عن المغيبات وعن المستقبل هذبة ودجالون إلا من ارتضى من الرسول فإن الله يطلعه على شيء أو يطلعه على كل غير يطلعه على شيء من الغيب قدر الحاجه إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين من من بين يديه ومن خلفه رسل أيضا يجعل الله معه خفضا من الملائكة تحفظ الوحي الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسترقه الشياطين أو أن يزاد فيه وينقص الوحي تحرسه الملائكة كما في أول السورة ولا تتدخل فيه الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون الوحي عزلون عن الوحي جعل الله حرسا من بين يدي الرسول ومن خلفه لازمونه حينما ينزل عليه الوحي حينما يأتيه جبريل بالوحي عند الرسول حرس رسوله أن تسرقه الشياطين أو تطلع عليه الشياطين فإنه يسلك من بين يديه أي الرسول ومن خلفه لي رفض ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم ليعلم أي الرسول صلى الله عليه وسلم الله أخبره عن الرسل من قبله عن هذا من علم الغيب أخبره عن أخبار الرسل من قبله ليعلم الرسول أن الرسل قبله أبلغ رسالات ربهم ليعلمهم قد أبلغوا رسالات ربهم. الله قص أخبار الرسل والأمم على رسوله مع أن هذا من علم الغيب في الماضي ليعلم الرسول أن أخوانه من المرسلين قد أبلغوا رسالات ربهم إلى أممهم. يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم هذا رجع إلى الله الله أحاط بما لديهم بما لدى الرسل وعلمه سبحانه وتعالى حفظه وأحصى كل شيء سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عدده يعلم ذرات الرمال وعدد ذرات الرمال وقطرات البحار واوراق الاشجار ويعلم كل شيء يعلم سبحانه وتعالى كل شيء لا يخفى عن علمه شيء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رط ولا يبس لا في كتاب مبين لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ومن ذلك أفعال المشركين وسخريتهم بالرسول واستهزائهم الله يعلم هذا ويحصيه عليها فليسوا مهملين ليسوا مهملين ولا أحد مهمل يفعل ما يشاء ويكفر ويفسق ويسخر من عباد الله ويسخر من شرع الله ومن احكام الله ويتنقص ويكتب وينشر في الصحف ويظن انه خلاص راح لا الله احاط بذلك احاط بذلك هو فلا يفلت من الله سبحانه وتعالى حاط بما لديهم وأحصى سبحانه وتعالى كل شيء عدد كل شيء عده من في السماوات والأرض وفي البحار وفيما بين السماء والأرض في كل مكان لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من المخلوقات أحصاها عددا ولا ولهذا على الله يسير هذا عسير على الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في قوله تعالى فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا اذا في حمايه للقران حمايه للوحي حمايه للسنه هذا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قيض الله لها من يحرسها من الكذابين والوضاعين خيض الله لها من علماء الجرح والتعديل وعلم الحديث أئمة حرسوها وأخرجوا كل دخيل أو كذب فيها وميزوه وحاصروه فهذا من شفظ الله جل وعلا لوحيه وتنزيله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تكفل الله بحفظه القرآن تحفظه الملائكة من الشياطين والجن السنة النبوية تحفظه الله جل وعلا بالعلماء النقاد والمحدثين الأتقياء المتقنين فيعرفون الزيف من الصحيح يعرفون الصدق من الكذب وينقون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحقظونها ويدونونها أي واحد يتجرأ هم له بالمرصاد ويفضحه الله سبحانه وتعالى فهذا من آيات الله سبحانه في حفظ هذه الشريعة وحمايتها حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى لان هذه الشريعه باقيه الى ان تقوم الساعه الله تكفل بحفظها لانها باقيه لا يدخلها شيء من التغيير والتبديل كما حصل في الشرائع السابقه لانها محفوظه بحفظ الله سبحانه وتعالى واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا وبهذا تم ما استطعنا من تفسير هذه السوره العظيمه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النادع والعمل الصالح والفقه في كتاب الله وسنه رسوله والعمل بذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله تقول هل استعيذ وهو بسمل اذا بدات من وسط السورة علما بانني ابدا من موضوع جديد في السورة الله جل وعلا قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ بالاستعاذة كما امر الله جل وعلا وأما البسملة، فإن كان هذا في أول سورة فإنك تأتي بالبسمله في أول السورة لأن الله أنزل بسم الله الرحمن الرحيم الفصل بين كل سورة سوى براءة والعمثال فتاتي بالبسمله في أول السورة اما الاستعالة تأتي بها في أول السورة وفي أثناء السورة عندما تريد القراءة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من انكر وجود الجن فهل يكون كافرا بذلك نعم من انكر وجودها وجودهم فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين الجن عالم عالم اخر من عالم الغيب من عالم الغيب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما أفضل طريقة لتفسير القرآن الكريم العلماء رحمهم الله وضعوا أصول التفسير وضعوا أصول التفسير فتراجع أصول التفسير وتعرف كيف تفسر القرآن الكريم بإذن الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الصوفية يقول بعض الصوفية في بلادي ينكرون أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه وأبا طالب أنه في النار ويقولون لان نذهب جميعا إلى النار وجميع الخلق لكن لا يدخل هؤلاء في النار زعموا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم اله فكيف الإجابة عن هؤلاء هذا جهل منهم هذا جهل منه أبو طالب مات كافرا وأبا يقول لا إله إلا الله أبا يقول لا إله إلا الله ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كذلك ابوه ابو الرسول أمه ماتوا قبل الرسالة على دين الجاهليه ماتوا على دين الجاهليه منك عبد المطلب ابو طالب لما قال له الرسول يا عم قل لا اله الا الله قالوا له اترغب عن منك عبد المطلب أبا ان يقول لا اله الا الله حميه لدين عبد المطلب لانها وثنيه انهم كانوا يعبدون الاوثان ولا يريدون ان يقولوا لا اله الا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكثرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون يعنينا الرسول صلى الله عليه وسلم أبوا يقولوا لا إله إلا الله فأهل الجاهلية لا شك أنهم كفار إلا من كان متمسكا بالدين الصحيح دين عيسى عليه السلام دين الصحيح الذي لم يدخله تغيير ولا تبديل الى ان محمد صلى الله عليه وسلم فامن بمحمد هذا له اجران اجر الايمان بعيسى عليه السلام واجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله يؤتكم كبلين من رحمته الذين امنوا من النصارى طلب أمرهم الله أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليؤتيهم الله أجرين اجر على إيمانهم بالأنبياء السابقين وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم وأقارب النبي أقارب النبي لا يلزم أن يكونوا مؤمنين هذا هذا ابراهيم أبوه أبوه والعياب بالله من كبار الكفار والمشركين ابو ابراهيم الخليل وهذا ومنعه الله ان يستغفر له وهذا نوح عليه السلام ابنه مع الكفار ابن نوح مع الكفار كما ذكر الله ذلك انه عمل غير او غير صالح وهو هو ابن النبي ألا يمنع هذا أن يكون النبي أبوه أو ابنه على الكفر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الطوائف الصوفية تستدل بقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الآية على أن هناك بعض الأولياء الذين يطلعهم الله عز وجل ببعض الغيب وأن هؤلاء الأولياء يمكن التضرك بهم وطلب الغوث منهم هم رسول إلا من ارتضى من رسول هل هؤلاء الأولياء يزعمون هم رسول غير الرسل لا يطلعهم الله على الغيب نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله في قوله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول قلت حفظكم الله أن مدعي علم الغيب كافر وأنه من رؤوس الطواغيت. نعم. السؤال الذي يصدق هذا الطاغوت في ادعائه لعلم الغيب هل يكون كافرا بالتصديق؟ نعم إذا كان عالما بذلك عالم أنه كافر فإنه يكون كافرا مثله لأنه وافق على على الكفر. نعم أما لو كان جاهلا ولا ولا يدري فهذا يبين له يخبر. يوضح يوضح لهم اين اصر وبقي على تصريفه من يد علم الله فهو كذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله الآية هل هذه الآية عامه في جميع المعاصي من اجلنا لكم يا اخي ما حضر واحنا لكم ان هذه توحيد ومن يعص الله ورسوله بالشرك فإنه مخلد في النار أما من يعص الله ورسوله فيما دون الشرك فإنه تحت المسيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وإذا عذبه إنه لا يخلد في النار هذا مذهب أهل السنة والجماعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا الآية هل أن تفسيرية وفي قوله تعالى من جاء بالحسن. من جاء بالحسنات في سوره النمل اخر سوره النمل من جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار من جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار المراد بالسيئه هنا الشرك من جاء بالحسنات هذه التوحيد حسنات التوحيد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله تعالى ليعلم ان قد ابلغوا هل انت السيريه انهم لا مخففه من الثقيل الاصل انهم قد ابلغوا فخففت وحذف الضمير الذي هو اسمها من باب التخفيف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان بعض الجن كانوا ياتون لطلب العلم عند بعض المشايخ المعاصرين كابن باز رحمه الله والله ما رايته نعم يقول فضيله الشيخ لا يستبعد لا يستبعد انهم ياتون الى قد ذكروا قصصا من هذا عند العلماء انهم يحضرون الله اعلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ينسب الى فضيلتكم بعض الفتاوى وأريد أن تأكد منها ومن صحتها عنكم وهي تحريم البوفيه المفتوح هل أكتب فضيلتكم بتحريمه؟ ما حرمت البوفيه سألوني أن الذي يدخل البوفيه ويأكل ما يشاء ويدفع مبلغ محدد أقول هذا مجهول هذا مجهول والبيع والشراء يشترط أن يكون المبيع معلوما وهذا مجهول ما يدري شيخي يأكل كثير ولا قليل هذا اللي أقوله نعم، وكذلك حفظكم الله يقول أنكم أفتئتم بإيجازة حجز المكان في المسجد. الشخص الذي تعلم أنه قادم ولم يقدم بعد، حتى لو تأخر هذا الشخص إلى المغرب، هذا بزود، أبي زيادة في الفتوى. أنا أقول إذا كان صاحب المكان بيخرج لحاجة، بيتوظّأ، بيحاجة سريعة ويرجع فهو بالمكان. أما إذا كان يحجز المكان يروح لاعماله واشغاله ولا يروح ينام فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا شخص أحمل في جيبي مصحفا ليتمكن من مراجعة القرآن يقول أنا شخص أحمل في جيبي مصحفا ليتمكن من مراجعة القرآن كل وقت ولكن إذا أردت دخول الحمام أجعله في الخارج يترتب على ذلك أني أفقده كثيرا أو أنساه تارة أخرى وقد عانيت كثيرا من ذلك فهل لي أن أدخل به في الحمام وأضعه في الجيب؟ والله ما يكره أو يحرم دخول الحمام بشيء ذكر الله والقرآن فضعه خارج الحمام في مكان معروف وخذه إلى خرجت. هذا لا شك هبره للزمن وأحب وإذا فقدته الأمر سهل المصاحب ولله الحمد ميسرها الان الآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول القائل حياك الله هل هذا من السنة في التحيه وهل به سوء أدب مع الله حياك الله هذا دعاء دعاء أن حييه الله هذا دعاء ولا به نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما يضعه بعض يقول ما يضعه بعض الشباب من لواصطه عضويه على سياراتهم بخط كبير كقوله كفى بالموت واعظا هل لهذا اصل كفى بالموت واعظا وهو يسرع بسيارته مخالفا النظام ويعرض نفسه للتلف وغيره ويقول كفى بالموت وايضا ما كان ما كان هذا من عمل السالف أنهم يوثقون الأذكار على الجدران أو على السيارات أو على الدواء ما كانوا يفعلون هذا وهذا فيه اتكالية هذا فيه اتكالية على الورقة المفروض أنه كانت دائما ذكر الله على لسانك وفي قلبك ولا تنسى ذكر الله عز وجل اللي ما هو بلأ. لكن الله الا ورقه هذا يعتبر كسلان أو يعتبر غافل نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حبيظكم الله في درس ماض أن من السنة الدخول إلى المسجد الحرام من كذا والخروج من كدى فهل هذا مطلق في الحج والعمرة وكذا الدخول للصلاة أم هو خاص بالحج؟ هذا للحاج الحاج هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أما يدخل للصلاة يردد عليه نعم لازم يدخل من أي باب كي يسر له في طريقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول معلومنا أن قتل الفأرة مأمور به للمحرم والحلال فهل جهسها بالسيارة جائز إذا رآها وهو في طريقه نعم إذا كان يدخس ويقتلها بالحال نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يصلي على قبر فجاء آخر ولم يرد أن يصلي معه فصلى لوحده على القبر نفسه فهل هذا جائز هذا صلاة باطلة الصلاة عند القبور منهي عنها حديث الصحيح لأن هذا وسيلة إلى الشر الصلاة باطلة لانها مهنة عنه وأيضا إذا صلى على القبر هذا فيه انتهان للقبر وأدية للميت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور ووضع شيء عليها أو أداء تخترم القبور فإذا صلى عليها هل وطئ عليها مع أنه فعل منهيا عنه الصلاة عند القبور أو عليها تكون صلاته باطلة لأنها صلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد وهذا وسيلة إلى الشرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للصغير؟ الذي لم يتجاوز ست سنوات أن يلبس من السراويل ما تجاوز الكعبين لا ما يجوز الاسبال والسريد يربى يربى على السنة ولا يترك يستعمل الاسبال نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الاصول الثلاثه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن بقوله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فما وجه الدلالة على دخول الجن في هذه الآية قل يا أيها الناس هذا طاب للناس بني آدم والجن تبع لهم الجن تبعوا لهم والذي يدل صراحة على دخول الجن في عموم الرسالة هو ما قرأتم قلوا وحيا إلي أنه استمع نفر من الجن بقوله ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن هذا دليل على أن الرسول مبعوث إليهم وأنهم آمنوا به وامروا جماعتهم أن يؤمن به هذا دليل على أنه مبعوث إليهم كما انه مبعوثا إلى الإنس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه أسقطت جنينها الذي له ثلاثة أشهر فهل يعتبر ما يخرج منها نفاسا نعم ما يخرج منها الحامل إذا أسقطت بعد ثمانين يوم يعني شهرين وعشرين يوم ما كان بعد الثمانين فإنه نفاس إذا نزل عليها دم لأنه دخل في طور المضغة أربعون يوما نطفة ثم أربعون يوم علقة ثم أربعون يوم مضغة دخل في طور المضغة الأربعين الثالثة فيأخذ حكم الجنين في لأنه إذا استطدته ونزل عليها دم تكون نخسا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم من امر زوجته باجهاض جنينها الذي بلغ ثلاثة اشهر ولم تنفخ فيه الروح بعد وماذا عليه لا يجوز له ولا يجوز لها أن تطيعه لا يجوز له أن يجهر الحمل لكن لو دعت الضرورة إلى الإجهاض وقرر لجنة طبية مولوقة أن الإجهاض ضرورة يعرض على أهل العلم وينظرون فيه الأمور فوضة من شاء يجهض يجهض والزوج يأمر زوجته وتجهض هذا لا يجوز لا اعتدال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه تسأل فتقول هل يجوز؟ للمرأة إذا كانت في المسجد وفي مكان منعزل بعيد عن الرجال أن تنزع جلبابها هل يجوز امرأة إذا كانت في المسجد في مكان منعزل وبعيد عن الرجال هل لها أن تنزع جلبابها نعم لم يكن عندها رجال إن أجانب فإنها تنزع عندي نساء ولا خالية ما في بس الحجاب إنما يكون عند الرجال الأجانب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى من أحد البنوك مكيفات بالآجل بمبلغ مائة ألف، وفي نفس ورقة العقد توجد خانة بتوكيل البنك بالبيع. إلى هذه حيل يعملونها للربا. ما يوكلهم يقبض المكيفات. ويحملها من مكانهم وينقلها من مكانهم إلى مكان آخر ويبيعها على غيره يبيعها على غيره من السير عينة هذه مسألة العينة نعم يقول فضيلة الشيخ الله، هل تجوز قراءة القرآن من الجوال إذا كان مكتوبا بغير الرسم العثماني وكنت في مكان لا أجد فيه مصحفا وريد أن أراجع الحفظ القران لا يكتب غير الرسم الرسم العثماني لا يكتب هذا خطا واذا اردت تقرا القران خذ معك مصحف والله الحمد المصاحف متيسره في كل مكان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندي تنويم في المستشفى يقول عندي تنويم في المستشفى لعلاج آخذه عن طريق الوريد ومدة هذا العلاج طويلة بحيث تجب علي الصلاة وأنا تحت هذا العلاج، فهل يجب علي أن أنزع اللاصق الذي يوضع على اليد عند الوضوء علما بأن هذا اللاصق يحفظ الإبرة من الخروج ويجعلها متوازنة؟ توضنسه على اللاصق والمسح عليه يكفي عن غسل ما تحته؟ نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى عن يوسف أنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني اليه نقول هناك من يقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام لو طلب العافية من الله لكان أفضل من أن يطلب السجن فلا هذا الكلام صحيح هم هددوه هددوه ما أن يقع ما يريدون وإلا أن يسكنوا. فقال السجن أحب إلي لما يدعونني إليه من الفاحشه هم هددوه وألزموه وألجأوه إلى هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله سبحانه وتعالى انا جعلنا في أعناقهم اغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وما صحة قول من يقول إن هذا يكون في الدنيا لا في الآخرة هذا مثل ضربه الله لمن أعرض عن القرآن لمن أعرض عن القرآن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مثل الذي عنقه غل ولا يستطيع أن ينظر إلى ما أمامه ولا ما خلفه فهو يمشي على غير, على غير بصيره نعم يقول فضيلة الشيخ افتقكم الله رجل في الغرب اشترى أرضا وبنى عليها مسجدا بماله الخاص ثم ولى من يقوم رجل في الغرب اشترى أرضا وبنى عليها مسجدا بماله الخاص ثم ولا من يقوم على هذا المسجد ولكن القائمين عليه انحرقوا وهم الآن يمارسون السحر في هذا المسجد سؤاله يقول الرجل يريد أن يبيع الأرض لبناء مسجد جديد يقوم عليه اهل السنه فهل يجوز له ان يبيعه يطرد يطرد هؤلاء هو الذي ولاهم عليه فيطردهم منه وياتي باخرين مستقيمين على العقيده وعلى الدين المسجد هو الذي عمر وهو الذي اقامهم فيه وفسدوا يطردهم ويبعدهم عما هم ملك لهم يطردهم عن مسجده ويجعل فيه مكانهم من هو صالح في عقيدته نعم أما البيع لا يحتاج إلى نظر من جهة القاضي أو من جهة الجهة المسؤولة نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن أسلم على المجاهد بالمعصية كشارب الدفان وحالق اللحية ومسبد الثوب سلم عليه مع مناصحته لأنه مسلم ليس بكافر هو مسلم تسلم عليه لكن مع مناصحته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض الناس بوضع صندوق يضع كل شخص منهم مبلغا من المال فيه كل واحد منهم بالتساوي وإذا احتاج أحد لمبلغ منه فإنه يأخذ من هذا الصندوق ما يكفي وهكذا فما الحكم في ذلك يأخذه قرضاً ولا يأخذه مجاناً هذا تعاوني هذا الصندوق تعاوني إذا كان يجمعون فيه تبرعات يجمعون فيه تبرعات ومن يحتاج فإنه يدفع له من هذا الصندوق ما يدفع حاجته فهذا من التعاون هذا شيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قراءه القرآن في المجالس وترتيله من السنة وإذا كان كذلك فهذا يعتبر من السنة المهجورة في هذا الزمان تلاوه القرآن فيها خير فيها بركة المجالس وغيره كان الصحابة اذا اجتمعوا يامرون من يقرأ عليهم القرآن يستمعون إليه فهذا عمل طيب هذا عمل طيب وإذا ترك فلبس لا ما يدل هذا من السنة اللي ما يدور تركوا ما هو أولى وأحسن لهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أختي عندما تعود من المدرسة في الحافلة فإنها تكون اخر من يصل إلى البيت فهل هذا يعد من الخلوة المحرمة؟ نعم إذا لم يبقى في السيارة إلا هي والسائق هذه خلوة خلوة محرمة تنزل تنزل تروح البيت وتمشي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لنا أن ننصح الذي يدخن أن يقلل من عدد مرات الدخان التي يدخنها بالتدريج فمثلا بدل أن يدخن عشرين في اليوم نقول له دخن تسعة عشر ثم ثمانية عشر وهكذا هل لنا ذلك لا يعني صاحبه نصحى عن الدخان نهائيا يتركوا نهائيا وأما أنك تأذله لعدد معين أنت أقررته على ذلك يمكن يقول ما يكفيني العدد ما يكفيني العدد ويزود انت فتحت له الباب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص صلى الفجر وهو على جنابه ناسيا وأثناء صلاة الظهر تذكر أنه على جنابه فقطع صلاته وبعد الغسل صلى صلاة الصبح ثم صلاة الظهر هل عليه شيء في ذلك رجل صلى الفجر وهو على جنابه ناسيا وأثناء صلاة الظهر تذكر أنه على جنابه فقطع صلاة الظهر ثم اغتسل وصلى صلاة الصبح ثم صلاة الظهر نعم هذا هو الواجب هذا هو الواجب لأن دخوله الظهر وعليه جنابه ما هو صحيح صلاته باطلة يرتسل ويصلي الصبح صلاة الأولى ثم يصلي الظهر الحاضرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تذكر أنه لم يصلي الظهر إلا عند الإقامة لصلاة العصر فهل يدخل معهم بنية الظهر لا لأن الترتيب ممكن الآن يصلي الظهر اولا ثم يدخل معهم فيما بقي من العصر يكملها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في سؤال سابق أن المسافر إذا أراد أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فإنه يتم لأن المغرب لا تقصر نعم يقول أليس يكون في صلاته خلل لأنه جلس ثلاث مرات لتشهد تابع للإمام لا ما هو خلل هذا هذا المتابعة للإمام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتداء من الإمام هذا المتابعة من الإمام وليس خللا بالصلاة نعم ويقول حفظك الله وأيهما أفضل له أن يدخل معهم أو يصلي لوحده ركعتين يدخل معهم محصن ولا ينفذ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حج متمتعا ولم يذبح هديا حتى الآن فما الواجب عليه من, من حج متمتعا ولم يذبح هديا حتى الآن فما الواجب عليه باقيه بمكة, بمكة. يذبحه الآن في مكة قضاءا يذبحه قضاءا في مكة وإذا كان ما يستطيع الذبح لقلة المال يصوم عشرة في يوم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نميز بين الكبائر والصغائر من الذنوب وهل حلق اللحية وإسبال الثياب يعد من الكبائر إسبال الثياب من الكبائر لأن الرسول توعد عليه بالنار قال ما أسخلك كان أسخل الكعبين فهو في النار فينطبق عليه ظابق الكبير وأما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه وعيد في الآخرة ولا حد في الدنيا وإنما فيه النهي فقط هذا يعتبر من الصغير نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله إذا فاتتني ركعة فمتى أقوم لاتمام الصلاة هل هو بعد تسليم الإمام التسليمها الأولى أو التسليمها الثانية لا بعد ما يسأل من الثانية ما تقوم بعد التكبيره الأولى لا يجوز هذا حتى يسلم التسليمه الثانيه نعم لانه ما جاء في الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل مكافاه الجامعه فيها زكاه قد كتب سؤاله عشر مرات اذا اجتمع عنده مال وحال عليه الحول ففيه الزكاة من مكافاه الجامعه أو غيرها إذا اجتمع عندنا ما يبلغ النصاب أكثر حال عليه الحول يجب فيه يزلتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أردت أن أقترض مبلغا من أحد الأشخاص لكن ما له مختلق بالحلال والحرام وأخبرتك ذلك بأنه لا يصلي ولست متأكدا من ذلك هل يجوز لي أن أقترض منه؟ لا يعني من ما دام ما تعلم من هالمال حرام تقفل تبيع تشتري صلى الله عليه وسلم كان ياكل من طعام اليهود ويشتري منهم وهم يتعاملون بالربا لان ما كل اموالهم ربا عندهم شيء من الحلال نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول نحن ندرسون ونصلي الظهر جماعه في المسجد مع بعض الطلبة وذلك بمجرد دخول الوقت ولا ننتظر الأذان، حيث إن المسجد الذي يجاور المدرسة يتأخر عن الوقت بمدة خمس دقائق، فهل فعلنا صحيح؟ يكفي الأذان في البلد إذا سمعتم الأذان في البلد أو قريب منكم يكفي، وصلاتكم في المدرسة هذه فيها نظر لأن المسجد قريب منكم تسمعون النداء، الواجب عليكم الذهاب للمسجد، صلوا فيه له للمترسة إلا إذا كان هناك مانع أو محذور نعكم من الذهاب للمسجد المسجد صلوا في المدرسة. نعم يقول فضيلة الشيخ فقالكم الله مؤذن مسجد يترك مسجده في كل صلاة ظهر وعصر ويذهب إلى المساجد التي تقام فيها الصلاة على الجنائز رغبة منه في الأجر فما الحكم في ذلك وما نصيحتكم له الأجر في قيامه بالواجب. واجب عليه ان يبقى في مسجده وان يؤذن ويقيم الصلاه هذا عمله المكلف به وهو واجب عليه الصلاه على الجنازه هذه سنه كيف يترك واجب يروح طلب سنة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال ومن يعصهما ومن يعصه فقد غوى وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه لأن الخطيئ في كلامه إجمال ومن يعصهما قد يفهم منه إنه لا ياثم إلا إذا عصى الله ورسوله جميعا في حين أنه إذا عصى الله فقط أو عصى كن عليه ليس من لازم ذلك ان يجمع بين معصيه الله ورسوله أما في الحديث الثاني فليس فيه إجمال ولا مخلوق نعم يقول فضيله الشيخ وصفكم الله بعض الناس اذا سئل عن شخص قال, قال عنه انه يطهر الارض التي يمشي عليها فهل في هذه العباره شيء هذه مبالغه في الماء الارض ما يطهرها الا الماء الطهور لكن هذه مبالغه في الماء يتركها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما راي فضيلتكم فيما يفعله بعض الناس من تاخير الصلاه على الميت رغبه في كثره اعداد المصلين عليه وهل كثره المصلين لها تاثير على ذلك ما في شيء المصلين فيها زيادة أجر للميت ودعواتهم أرجع ان تقبل إذا كانوا كثيرين هذا من مصلحة الميت إذا كان التأخير لا يضر الجنازة إذا كان التأخير لا يضر بالجنازة الانتظار اللي الميت في كثرة المصلين فلا باس نعم يقول غينة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز السفر بالخادمة؟ للحج أو للعمرة وتكون بصحبة العائلة بلا شك انها سواء بقي في البيت مع العائلة أو سافرت معهم الحكم واحد سافرها معهم مع العائلة مثل وجودها في البيت مع العائلة عند الحاجة لا ما سيدات ولو تركوها يخشى عليها يخشى عليها أن يعتدى عليها أو أن تهرب أو أن أو إنما تستقيم وحدها تستوحى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أخبرني أحد الاخوه أنه شكى أمره بعد الله سبحانه لأحد المشائط الفضلاء من كبار العلماء وما أصابه وأصاب أبناءه فقال له هذا الشيخ تقرأ سورة الأنبياء عند النوم لمدة سبع ليالي ثم سترى العائن في الليلة الأخيرة في منامه يقول هل يعمل بهذه الفتوى لا أعلم لها أصدر لا أعلم له دليلا فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ذهب إلى من يرقيه وكان فيه مس فقال له الراقي احتجب أربعين يوما في غرفة فهل هذا الفعل من السنة اشتخل الحمي بالرقيق يقرأ عليه ويرقيه، اللي يرقيه، اللي يأمر بالحمية هو الطبيب، أما الراقي ما هو الطبيب. إن كان نفسنا الرقية يرقيه، وإن كان ما نفس الرقية يقول لا أحسن، وأما الحمية والأدوية عندنا كثافة الأطباء. نعم. يقول فضيلة الشيخ أستفتكم الله. يقول قرأت في إحدى القطب المنبرية لفضيلتكم. أنكم تقولون عن الجمعيات التي يفعلها بعض الناس أو بعض الموظفين بأن يدفع كل واحد منهم لا جزء لا أنا على رأيك أنا أقول لا تجوز لأنها يدخلها القرض الذي جر نفعا وقرض مشروط في قرض تقرضهم بشرطا يقرضون وهؤلاء هذان ما نعام من, من القرض لأنه يدخل في حكم بيعتين في بيعة ويدخل في قارض مشروط في قرض وفي محاذير. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في بلدي يقوم بعض الناس بتزويج ابنته بعشرين ألف ريال من جاره وجاره يزوجه ابنته بعشرين ألف ريال كذلك فهل هذا يعد شغارا نعم هذا على القول الثاني وهو الذي يكتبه الشيخ ابن باري رحمه الله أنه من ولو كان لكل واحدة منهما مهر يقول ان روايه ولا مهر بينهما هذه من تفسير ابن عمر وليست من اصل الحديث وهذا فيه ضرر على النساء انها لا ينظر في مصلحتها وانما ينظر في مصلحته هو فيعطيه ابنتها أو مولية على أن الآخر يعطيه موليته ولا ينظرون إلى مصلحة المرأتين ولا ياخذون أيضا رأي المرأتين فالضرر موجود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للحائط أن تدخل الحرم أو غيره من المساجد لطلب العلم الحائط لا تدخل لا تجلس في المسجد لا الحرم والمسجد الحرم ولا غيره الحائر لا تمكث في المسجد والجنوب لا يمكث في المسجد حتى تطهر الحائر وتغتسل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اعتمرت ونسيت أن تأخذ من شعرها وقد رجعت إلى مكان اقامتها وحصل بينها وبين زوجها جماعا فما الواجب عليها الواجب عليها أمر, أمر الأول أن تقصر لأن التقصير باقي في وليس له مكان خاص تقصر لأي مكان والأمر الثاني تذبح فدية في, في مكة عن الجماع لأنها قصرت قبل أن تحل من احرامها تذبح فدية في, في مكة وزعها على البقار نعم يقول فضيلة الشيخ الله هل ورد فضل في دفن الميت في مقبرة البقيع دفن الميت مع الصالحين ومع المؤمنين لا شك أنه أفضل يرجى أنه ينتفع بذلك بقيعه في غيره مع أصحاب الصلاح وأصحاب الاستقامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أوصى إنسان أن يدفن في غير بلده فهل تنفذ وصيته إذا كان هذا له غرض صحيح تنفذ أما إذا كان ما له غرض صحيح فلا يلزم تنفيذه. هل هي أي مكان مع المسلمين نعم <تصفيق> يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من ابتلي بفعل العاده السريه ولا يستطيع الزواج فما نصيحتكم له العاده السريه حرام لا يستعملها يتوب الى الله عز وجل ولا يستعملها لانها استمتاع محرم الذين هم لفروجهم حاضرون إلا على أزواجهم أو ما ملك فلم يبح الاستمتاع إلا للزوجة أو ملك اليمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون العادة السريه عدوان لأنها استمتاع بغير ما احل الله الزوج عليه التوبة إلى الله وإذا كان يقدر على الزواج يتزوج وإن كان ما يقدر يصلك وليستعفذ الذين لا يجدون نتاحا حتى يغنيهم الله يستعفذ يستعفذ عن الزنا ويستعفذ عن العادة نعم. يقول فضيلة الشيخ فقط الله طلب مني جماعة المسجد أن أكون إماما لهم في الصلاة ولكن رفضت لعدم استطاعتي الجلوس بين السجدتين فهل تصر في هذا صحيح حيث إنني بين السجدتين أكون قائما على ركبتي على إيش حيث إني بين السجدتين أكون قائما على ركبتي لا لا تكون اماما له عندك خلل فيه في الجلسة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين ركن منه كان الصلاة لكنها تصفض عنك للضرورة لكن ما تكون اماما للسليم نعم Allah تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه